ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآيات الكريمات قسم الله سبحانه وتعالى الناس الى اربعه اقسام الصديقون والشهداء اربعه اقسام المتصدقون المتصدقون والصديقون والشهداء والكفار وذكر جزاء كل فريق فقال سبحانه وتعالى إن المصدقين اصله المتصدقين فادرمت التاء في الصاد فصارت المصدقين والمصدقات المصدقين من الرجال المتصدقات من النساء فالذكر والأنثى سواء في الأجر والثواب وفي الأعمال سيئها وقبيحها فالرجال والنساء يكون منهم متصدقين ومتصدقات كما أنهم يكون منهم مؤمنون ومؤمنات ومنافقون ومنافقات ومشركون ومشركات فهم عند الله سواء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يحسن ما كانوا يعملون وإنما يفترق الرجال والنساء في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، فليست المرأة مثل الرجل، وليست الذكر كالأنثى في الاستعداد الجسمي وفي القوة الفكرية وفي القدرة على إدارة الأعمال. فهم يفترقون في هذا ليس الذكر كالأنثاء وايضا تفرقون في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة ويفترقون في في الأعمال فالرجل أكثر عملا من عمل المرأة افترقون في الأجسام صفات الشخصية فالمرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة وهذه أمور فيها مصلحة للمجتمع لكن الرجل أكمل منها الذي لا يعتريه شيء من هذه الأمور وكذلك الإرضاع الحمل والإرضاع والحيظ والنفاس وكذلك الجهاد في سبيل الله والأسفار فالمرأة لا تصل إلى درجة الرجل في هذه الأعمال ولا تلي الأمور الشاقة كالسلطة والجهاد في سبيل الله هذه لا تطيقها المرأة كذلك العمل خارج المنزل كعمل الرجال هذه لا تطيقه المرأة كما أن الرجل لا يقوم بعمل المرأة في البيت وكذلك المرأة لا تقوم بعمل الرجل خارج البيت فالذين يحاولون أن أن يجعل النساء كالرجال في الأعمال خارج البيوت عليهم أن يزيلوا من المرأة الحيض والنفاس والحمل والولادة والإرضاع وأن يزيلوا منها الضعف النفسي والجسمي لا يستطيعونها فهم يريدون أن يحملوها ما لا تطيق. وليس هدفهم عمل المرأة وأنها معطلة إنما هدفهم إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى يزول الحياة والحشمه والعفة وهذه فكرة من الكفار أصلها من الكفار يريدون أن يفسدوا المجتمع المسلم ولهم سماسره من ابناء المسلمين مع الاسف يروجون افكارهم دون أن يشعروا ما لا يريدون أو يشعرون ولكنهم يوافقونهم على على هذا الامر اما الأمور التي المراه تطيقها كالصدقه من مالها كان لها مال فهي والرجل سواء ان المصدقين والمصدقات فهي مثل الرجل في الصدقة والثواب لأن هذا شيء تطيقه إذا كان عنده مال هي تطيق الصدقة منه لما يطيقها الرجل ثم قال وأقرضوا الله قرضا حسنا المصدقين اسم فاعل المصدقين والمصدقات اسم فاعل وأقرضوا الفعل فعل, فعل ماض فكيف عطف الفعل على الاسم هذا جائز في اللغه العربية إذا كان الاسم مشتقا من الفعل فانه يجوز عطف الفعل عليه والعكس قال ابن مالك في ألفيته وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكساً استعمل تجده سهلا ومنه هذه الآية إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا لأن التقدير إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا وأقرضوا فالاسم يشبه الفعل فلذلك عطف على اسم شبه فعل فعلا عطفه على اسم يشابهه ومشتق منه وأقرض الله المراد بالقرض أن الإنسان يقتطع القرض في اللغه القطع مراد به هنا أن الإنسان يقتطع جزءا من ماله فيدفعه للمحتاج يقضي به حاجته ثم يرد بدله هذا هو القرض دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله وفيه أجر عظيم وثواب لما فيه من مساعدة المحتاجين التنفيس عن المكروبين فالقرض فيه فضل عظيم والصدق أفضل منه شف إن المصدقين والمصدقات هذا تبرع ثم قالوا اقرضوا الله حطف القرض على الصدقه فدل على ان القرض فيه فضل كما ان الصدقه فيها فضل قد جاء في الحديث أن القرض كصدقه مرتين ولان القرض فيه رفعه للمقترف انه ما يسال الناس فيه عزه وفيه رفعه اما الصدقه ففيها ذله على المحتاج لان اذا اليد العليا خير من اليد السهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ان المعطي خير من الاخر في الصدقة ففيها ذله لكن القرض ليس فيه ذله ليس فيه ذله الملوك يقترضون والأغنياء يقترضون و... لأنهم يردون بدله ولكن مع هذا فيه ثواب عطفه على الصدقه ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا ليس فيه منه وليس فيه مفاخره وانما هو لوجه الله هذا هو القرض الحسن قرضا حسنا وأما إن كان فيه ترفع وفيه مفاخره الله لا يقبله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى واقرضوا الله قرضا حسنا يعني اقرضوا يعني بذلوا من اموالهم ما ينفع اخوانهم المحتاجين من صدقة وقرض وغير ذلك ويقرض الله قرضا حسنا لا قرضا سيئا فيه منه وفيه ترفع على المحتاجين أو فيه أذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يضاعف لهم يضاعف لهم اجر الصدقه واجر القرض الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يضاعف لهم عند الله يضاعف لهم الاجر عند الله شف حتى المقرض يضاعف له الاجر مثل المتصدق يضاعف لهم ولهم اجر كريم والكريم المراد به الشيء النفيس الشيء النفيس يقال له كريم، فأجرهم أجر نفيس وعظيم لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى فضاه لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هذا الصنف الثاني أولئك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ربا وإلهًا معبودا آمنوا بأسمائه وصفاته والإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره امنوا بالله ورسله والإسلام بينه بقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت من استطعت إليه سبيلا الإسلام أركان ظاهرة، أركانه ظاهرة، والإيمان أركانه باطنة، ولا بد من اجتماع الأمرين الإسلام والإيمان، فلا يصلح إيمان بدون إسلام، ولا يصلح إسلام بدون إيمان، لا بد من اجتماع الأمرين ظاهرا وباطنا، ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح فصار الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا مجموع الحديثين الاسلام والايمان والذين امنوا بالله ورسله امنوا بالله ورسله جميع الرسل من اولهم الى اخرهم من سمى الله منهم ومن لم يسم لا بد من الايمان بهم جميعا ولهذا قالوا رسله لا بد من الايمان بهم جميعا فالذي يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضه هذا كافر بالجميع هذا كافر بالجميع فلا بد من الايمان بهم جميعا عليهم الصلاه والسلام لا بد من محبتهم وتوقيرهم ولا بد من معرفة فضلهم على البشرية الذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون جمع صديق والصديق هو كثير الصدق الصديق هو كثير الصدق الذي لا يكذب يلازم الصدق ولا يكذب ما يتعمد الكذب ابدا ولهذا في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فالصديقون كثير والصدق مع الله ومع الناس لا يجرب عليهم كذب ابدا وهم أعلى الدرجات لكن بعد النبيين درجتهم بعد النبيين والصديقين اولئك هم الصديقون الذين امنوا بالله ورسله هذا مبتدا اولئك هم الصديقون خبره فالذين امنوا بالله والرسل الايمان المطلوب هم الصديقون لانهم صدقوا لان الصدق لان الصديق هو كثير الصدق فهم صدقوا الله وصدقوا الرسل وعملوا ظاهرا وباطنا فنالوا هذه الدرجه درجه الصديقيه وهي اعلى الدرجات بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومن يطع الله والرسول فهؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا فذكر درجة الصديقين بعد النبيين أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذا استئناف هذا استئناف ليس معطوفا على ما سبق، وإنما هو استئناف عطف جملة على جملة. والشهداء قيل المراد بالشهداء الشهداء في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 انهم قتلوا لا تحسبن الذين قتلوا قتلوا فهم فارقوا الحياه في الدنيا لكنهم احياء عند ربهم احياء عند ربهم يرزقون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لا تشعرون بحياتهم بل هم احياء عند ربهم حياة برزخيه ولذلك ولذلك يعاملون معاملة الاموات فكفنون بثيابهم و معاملة الاموات وتتزوج نسائهم تستعد عدة الوفاة وتتزوج وتورث أموالهم فهم من جهة الدنيا أموات لكن من جهة الآخرة أحياء وقد جاء في الحديث الصحيح أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تأكل من ثمار الجنة تشرح في أنهارها وأشجارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش هذه أرواح الشهداء قالوا لما بذلوا أجسادهم في الدنيا لله عز وجل وقتلوا وجرحوا أبدلهم الله بأجسادهم لهذه الطير الخضر جعل أرواحهم فيها إكراما, إكراماً لهم والشهداء هذا قول ان المراد بالشهداء الشهداء في سبيل الله وقيل المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامه كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة أن الرسل بلغتهم الرسالة اولئك هم الصدقون ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم سبق ذكر النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات الشهداء لهم أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لهم اجرهم ونورهم ثم ذكر الصنف الرابع وهم الذين كفروا الذين كفروا بالله ورسله أولئك أصحاب الجحيم هذا جزاؤهم أصحاب الجحيم أي النار والعياذ بالله الجحيم من أسماء النار جحيم وسقر والهاوية لها أسماء كثيرة جهنم لأنها طبقات أو دركات لأنها دركات كل درك له اسم خاص اولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآيات الله كفروا بالله سبحانه هذا يقابل الذين آمنوا بالله ورسله هؤلاء كفروا بالله ورسله وكذبوا بآيات الله القرآنية كذبوا بالوحي والإنجيل والزبور والقرآن بكتب الله سبحانه وتعالى فجزاؤهم أنهم أصحاب الجحيم وقال أصحاب من الصحبة وهي الملازمة فهم ملازمون للجحيم لا يخرجون منها ولا يستريحون منها بل هي ملازمه لهم ملازمة الصاحب لصاحبه والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة تفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد ثم ضرب لها مثلا قال كمثل غير الدنيا خلقها الله جل وعلا للعمل وجعلها مزرعة للآخرة فهي خير لمن استغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى وعمل لاخرته الدنيا خير فرصة لمن استغلها وبادرها وقدم منها لآخرته هي خير لكن أكثر الناس استعملوها لغير ذلك للعب واللهو والزينة والتفاخر في الأموال والأولاد فهم لم يستغلوا الدنيا لما خلقت له وضيعوا وقتهم فيما لا ينفعهم بل فيما يضرهم إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا هذه كلمة للاهتمام تنبهوا تنبهوا اعلموا أنما الحياة الدنيا على حصر يعني تصرف كثير من الناس فيها تصرف كثير من الناس فيها له يلهون به عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولعب. لا فائدة فيه لعب اللعب ما ذكر في القرآن إلا مذموما لأنه يلهي عن ذكر الله والإنسان ما خلق للعب وإنما خلق للجد إنما خلق للجد يعمل لدنياه ويعمل لآخرته لم يخلق للعب لكن هو حول دنياه إلى اللعب إنما الحياة الدنيا لعب يعني حولوها إلى لعب إنما الحياة الدنيا لعب ولهو واللعب معروف أنه لا فائدة فيه وكيف يلعب من وراءه نار وجنة شساب كيف يلعب وما خلق ليلعب هو خلق ليعبد الله وليقدم لنفسه كونه يلعب هذا سفاهة هذه سفاهة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو واللهو هو ما يسغل عن ذكر الله من الأموال والأولاد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما قال لا لا تطلب الأموال والأولاد لا تطلبها لا ما قال كذا قال لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أطلبوا المال وأطلبوا الأولاد لكن لا تلهكم عن ذكر الله عز وجل لعب ولهم وزينة مظاهر الناس أكشرهم مغرا بالمظاهر زينة في اللباس وزينة في المسكن وزينة في المركب فهم مغرون بالمظاهر مظاهر الدنيا فهم دائما يسعون لإظهار الزينة كأنهم يخلدون في هذه الدنيا لعب ولاء وزينة وتفاخر بينكم تفاخر كل واحد يقول انا أحسن منك أنا أرفع منك نسبا وأنا أكثر منك مالا واولادا مفاخرة والمطلوب من المسلم التواضع المطلوب من المسلم التواضع الله لا يحب كل مختال فخور كل مختال فخور يفخر على الناس ترفع عليهم بماله بعلمه بنسبه لا يجوز هذا المطلوب من المؤمن التواضع لأنه عبد ضعيف ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث واما المتكبرون والمفاخرون فانهم يكونون يوم القيامه امثال الذر يطعهم الناس تفاخر بينكم يفاخر بعضكم بعضا وتكاثر في الاموال والاولاد كل واحد يريد أن يكون أكثر من الآخر مالا ما يكفيه الكفاف ما يكفيه الكفاف وإنما يريد الارصده الضخمة والمليارات والملايين أكثر من فلان يريد أن يكون أكثر من فلان تكاثر في الاموال قال الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تكاثر تكاثر في الاموال لم تنهى عن طلب المال ولكن التكاثر فيه هذا هو المذموم التكاثر فيه عليك بالقناعة والرفق والإجمال في الطلب ولا يكون همك كثرة المال فقط لان المال يشغلك عن عن اخرتك يشغلك عن اخرتك وانت تذهب وتتركه او هو يذهب منك تصبح فقيرا فلا تشغل نفسك بشيء لا يبقى لك ولا تبقى له لكن خذ منه قدر البلغه والحاجة ما يغنيك عن الناس وأما الزيادة عن ذلك فهو ضرر عليك وتكاثر في الأموال والأولاد كل واحد يفاخر بأولاده فاخر بأولاده على الآخرين تكاثر في الأموال والأولاد هذه الدنيا عند كثير من الناس تخذونها لهذه الأمور تخذونها لهذه الأمور وهي ليست لها وإنما هي للاستعداد والعمل والاستعداد للآخرة والتزود من هذه الدنيا بالعمل الصالح ثم ضرب لها مثلا. اي مثلها كمثل غيث يعني المطر المطر كمثل غيث اعجب الكفار نباته المطر اذا نزل على الارض انبتت انبتت من انواع النبات واجمل النبات من اثر المطر الله يحيي الأرض بعد موتها بالمطر فتصبح روبة قنة زاهيه الزهور والطعوم والألوان والروائح كمثل غيث أعجب الكفار المراد بالكفار قيل المراد بالكفار الكفار بالله عز وجل وقيل المراد بالكفار الزراع لأن الزارع يكفر البذر يعني يدفنه الكفر في اللواء هو الستر فالكفار فالزراع يسترون البذور في الأرض يسموا كفارا فيراد بالكفار إما الكفار في الدين وإما الكفار في العمل, في العمل الدنيوي وهم الزراع يعجب الز... يعجب في الايه الاخرى يعجب الزراع نباته يعجب الكفار نباته والاظهر والله اعلم ان المراد الكفار في الدين لأنهم الذين يعجبون في الدنيا ويتعلقون بها ولا مانع ان يراد ايضا الزراع يعجب الكفار نباته ثم يهيج يهيج يعني يصفر يهيج يعني يتغير يهيج يعني يتغير بعد النضره وبعد البهاء والمنظر الحسن يتغير يتغير فتراه مصفرا هذا تفسير لقوله يهيج يهيج يعني يتغير من الخضره والنضره الى الصغره فتراه مصفرا بعد ان كان اخضر ثم يكون حطاما يكون حطاما متكسرا يصبح جبنا باليا تدروه الرياح وهذا مثل ساقه الله في اياته مثل ما في سوره الكهف ومثل ما في سوره يونس انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينه ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هذا مثل الدنيا تزين تجمل وت... لكن اما قريب تتحول إلى خراب وإلى دمار كل شيء عليها يفنى المباني القصور المزارع المساكن الحيوانات الآدميون كل من عليها فان لا يبقى فيها شيء ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذه الدنيا ثم ذكر الآخرة فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ونضوان هذه مقارنه بين الدنيا والآخرة لأجل أن يتنبه المسلم يتنبه المسلم فلا يغتر الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله جل الأمور ووضحها لم يبق لنا عذر الذي يتأمل القرآن ويتدبر القرآن لا لا يبقى له عذر الله جل وعلا بين كل شيء ووضحه لنا وفي الآخرة أي في الدار الآخرة لما ذكر الدنيا وما فيها وأنها ثانية ذكر الآخرة في الآخرة عذاب شديد للكفار والعصاة والمذنبين ومغفرة من الله ياهل الإيمان المغفرة إنما تكون لاهل الإيمان فقد يستحقوا أحدهم دخول النار فيغفر الله له الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مغفرة من الله ورضوان رضوان من الله قال تعالى في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر فرض الله عن اهل الجنه اكبر مما في الجنه من النعيم ورضوان من الله هذه الاخره فانظر الى من الى اي صنف تكون هل تكون من اهل العذاب الشديد او تكون من اهل المغفره والرضوان عافره من الله ورضوان وغفره من الله للمذنبين ولضوان منه سبحانه للمؤمنين المخلصين الذين ليس لهم ذنوب يرضى الله عنهم وجضوان من الله اكبر ثم اعاد تذكير بالدنيا فقال وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور متاع والمتاع معناه الشيء الموقت قال تعالى وما الحياة وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مضاف الى الغرور والغرور هو الغرور هو الخسارة هو وان الانسان يغتر بالشيء يظنه خيرا ثم يتبين له انه شر وما الحياة الدنيا الا متاع يغتر بها يغتر بها الاشقياء ثم توخذ منهم ويفقدونها ثم لما ذكر هذا ذكر حقيقه الدنيا وزوال الدنيا قال سابقوا الى مغفره من ربكم اذا كانت الدنيا هكذا فلا تغتروا بها سابقوا الى مغفره من ربكم سابقوا الى مغفره يعني بالعمل الصالح لان الله انما يغفر لأهل اهل الايمان اما الكفار فلا فلا يغفر الله لهم سابقوا الى مغفره من ربكم الى الاعمال الصالحه التي تسبب لكم مغفره الله سبحانه وتعالى سابقوا الى مغفره من ربكم تسابقون عيش يسابق بعضكم بعضا فلا ترضى ان احدا يكون اسبق منك الى الخير أنت ما ترضى أن أحدا يكون أسبق منك إلى الدنيا، أليس كذلك؟ فلماذا لا تقلب؟ أنت ما ترضى أن يكون أحد منك أسبق إلى الدنيا مع أنها زائلة، فلماذا لا تقلب الأمر وتكون مسابقتك لما يبقى؟ تسابق إلى فعل الطاعات، تسابق غيرك من إخوانك. كان السلف الصالح. إذا سبقهم أحد من إخوانهم أهمهم ذلك هما شديدا يهمهم ذلك هما شديدا فسابق إلى المسجد سابق إلى الصف الأول سابق إلى صلاة الجمعة سابق إلى كل خير قبل فواته المسابقة إنما تكون إلى شيء يفوت وكذلك سابق الوقت كما تسابق إخوانك سابق الوقت لأن الوقت يذهب إن لم تستدركه وتبادره ذهب فسابقه قبل فواته سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض عرضها كعرض السماء كعرض السماء والأرض في سورة ال عمران عرضها السماوات والارض وفي هذه السوره عرضها كعرض السماء والارض جنة واسعة وين الدنيا راحت الجنة عرضها كعرض السماء والارض واسعة يعني لو مدت السماوات السبع ومدت الأراضون السبع وبسطت كلها ف إنها تسملها الجنة تشملها الجنة فهي واسعة ومنازل أهلها واسعة جدا عرضها كعرض السماء والأرض أنتم تعلمون أو تعلمون يعني عظم السماوات والأرض وسعة السماء والأرض والسماء بنيناها بايد وَإِنَّا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الْمَاهِدُونَ فَأَيْنَمَا توجهت إلى الأرض تحتك والسماء فوقك أَيْنَمَا توجهت هل أحد يخرج من السماء والأرض أبداً أينما توجهت فالسماء فوقك والأرض تحت وإنا لموسعون الجنة عرضها كعرض السماء والأرض ولم يذكر طولها, لأ طولها الطول أكثر بعد لأن الطول أكثر من العرض لكنه ذكر العرض فيعلم منه أن الطول أكثر من العرض فلا يعلم الجنة إلا الله سبحانه وتعالى فكيف يزهد في هذه الجنة العظيمة الباقية الطيبة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت لمن؟ للذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لا اعدت للمتقين عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله وما سبق ان قال الذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون وايضا الله عد لهم الجنه التي عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله هل جنة العظيمة هذه من فضل الله سبحانه وتعالى وهي رحمة من الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن يؤتيه من يشاء لكن بسبب من العبد وهو العمل الصالح فأنت يفعل السبب والله جل وعلا لا يضيع عملك لا تخف على عملك أبد وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بل إنه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتمن من لدنه اجرا عظيما فتاجر مع الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم الذي لا أعظم منه فهذه المقارنة بين الدنيا والآخرة لمن له عقل وله إيمان وله إرادة وله همة يشمل ويجد ويجتهد ويعلم أن الدنيا ليست دار إقامة وإنما يساقل الآخرة والآخرة هي دار القرار فيعمر آخرته من دنياه فمن خرب دنياه خرب آخرته خسر الدنيا والآخرة وأما من أمر دنياه بطاعة الله والعمل الصالح أمر الله له آخرته هذه حقيقة الدنيا والآخرة وفقنا الله واياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل تقدم معنا في تفسير الآية أن القرض هو لمن يحتاج والسؤال كيف يسوغ هذا مع أن الله جل وعلا قال وأقرض الله فكيف يكون القرض لله عز وجل القرض لله هو تقديم, تقديم الصدقة للمحتاجين والله قال أقرض الله للحث وإلا فالله غني سبحانه لكن يختبركم ويمتحنكم فاذا اقرضتم المحتاج فكأنما اقرضتم الله سبحانه وتعالى الله ضامن لكم الله ضامن لكم هذا القرض الا تخافوا عليه نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وفي الآية الأخرى قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم هل هذا يدخل في الشهداء وغير الشهداء أم التحقيام نعم يوم ترى المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ترى المؤمنين عموما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيذاء وفيهم الصديقون والشهداء نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل من اراد دراسه كتاب واحد في التفسير والاختصار عليه فما الكتاب الذي تنصحني به كتب كثيره ولله الحمد لكن عليك بالكتب الصحيحة الجيده التي تتمشى على مذهب السلف الصالح تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير تفسير الشيخ بن سعدي هذه كتب جيدة ومفيدة ونافعة، وهي مأمونة أيضاً، ليس فيها دس ولا دخيل. نعم. صلى الله عليه وسلم، الوالد يقول السائل: ما موقف المسلم من التوسع الملاحظ في توظيف المرأة في مختلف المجالات، وكذلك الابتعاث وغيره؟ موقفه أنه يبين، يبين للناس وينصح، ويبيّن للناس. أقول إن كان له سلطة يمنع، لكن اللي مع له سلطة يبين. من رأى منكم كان فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه عليهم ينكر هذا على كل حال ينكره إما بيده وإما بلسانه وإما على الأقل بقلبه نعم عشان <تصفيق> الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم من يقوم بالمنادات بحرية المرأة والمطالبة بقيادة المرأة للسيارة هذا من جملة مكائدهم للمسلمين حرية المرأة من أي شيء من الحياة والعفاف حريتها من دينها ومن احكام الله التي شرعها لها هذه هي الحرية هذه رق هم يسمونها حرية ويرق عبودية والعياذ بالله عبودية للشهوات عبودية لغير الله وفي ذلك ذلتها ومهانتها انظروا إلى نساء الغرب ما حالهن ما دامت شابة يستمتع بها من يستمتع بها من فجار البشر وإلى يبست القوها في المزاب، القوها في المصحات أو في دور العجزة أو في دور المسنين إلى آخره هذه المرأة عندهم انظروا إلى المرأة عند المسلمين كيف تكون مكرمه معززة مصونة محمية سلطان في بيتها له سلطه في بيتها واذا كبرت انظر ما ماذا يعمل بها من الاكرام والبر والتوقير قارنوا بين هذا وهذا نعم الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو التفصيل المبين في حكم وظيفه المراه المراه تتوظف فيما يناسبها ولا يخدش كرامتها فيما فيما يتناسب مع استطاعتها وما يتناسب مع كرامتها وعفتها وحيائها نعم نسال الله اليكم الوالد يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى الهاكم التكاثر لانه اشكل علي مع قوله تعالى لهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كل ذم هذا كل لايتين مسوقها مسوق الذم التكاثر المذموم، نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف, كيف يكون الإنسان صادقا مع الله لأجل أن يكون من الصديقين يكون صادقا مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الصدق يصدق لا يزال يصدق في أقواله وأفعاله مع الله مع الناس ويتحرى الصدق فلا يقول ولا ينقل. ولا ينقل خبرا إلا وهو متحقق من صدقه ولا يحدث بكل ما يسمع يا أيها الذين آمنوا إن جاهكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا إذا ضربتم يا أيها الذين آمنوا يا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا من الأمر فعليه إنه يتحرى الصدق ولا يستعجل في الأمور نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل إذا كان الله تعالى قد قدم الصديقين على الشهداء بنص الايه فهل هذا يدل على أن الصديقين لهم من النعيم العظيم ما للشهداء واكثر لهم اكثر مما للشهداء الصديقون لهم اكثر مما للشهداء هم بعد النبيين في المنزلة في الدنيا والاخره نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل يأثم الرجل إذا امتنع عن إقراض الآخرين مع قدرته على ذلك أم أن الإقراض مباح لا يأثم لكن يفوته أجر عظيم نفوت أجر عظيم وربما يبتليه الله فيفتقر ويحتاج إلى القرض فلا يجد من يقرضه نعم شكراً عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تعلمون لابن القيم الجوزية رحمه الله تفسير؟ ليس له تفسير كامل تفسير على بعض الآيات مثل شيخ الإسلام من تينية ليس له تفسير كامل وإنما يفسر الآية التي يحتاج إلى تفسيرها وتوضيحها نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أخي عنده تفسير سيد قطب المسمى في ظلال القرآن فهل ينتفع به الله يا أخي أنا قلت لكم عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة اللي ما يحتاج تسألون عنها أما الكتاب اللي تحتاج إنك تسأل عنه ولا تثق به تفقه نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم الانتساب إلى الأبراج كبرج الميزان والعقرب بحيث تعرف شخصية كل شخص من خلال الاطلاع على برجه وهو مجرب وقد وافق الكلام الذي فيه على شخصية ذلك الرجل. هذا من أمور الجاهلية، التنجيم هذا من التنجيم وهو من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وافق هذا لا يدل على صحة هذا الأمر وإنما هذا من باب الابتلاء والامتحان أو أن الله قدر هذا ووافق قدر لا من أجل النجم ولا من أجل البرج. فلا يجوز تصديق هذه الأمور لا يجوز تصديق هذه الأمور ولا الاشتغال بها فهذا من أمور الجاهلية وهو يخل بالتوحيد وبالعقيدة نعم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل يوجد جهاز للعب عند أطفالي ولا يعمل هذا الجهاز إلا بعد تركيبه في التلفزيون ويشترط له جهاز التلفاز وهذه الألعاب ليست فيها ملامح الوجه واضحة، فهل يجوز اقتناء هذا الجهاز للأطفال ولعبهم به؟ الله الأطفال يربون على الفضيلة وعلى على الأخلاق الطيبة وعلى يدربون على على الصلاة وعلى الطهارة يدربون على على الأقوال الطيبة يربون تربية. اما انك وتشغلهم بهذه هذه ما يقفون عند حد اذا جعلت لهم شاشه فلا يقفون عند حد الذي تريد منهم لا بد انهم يبون كل ما يعرض بالشاشه من امور سيئه فلا تفتح لهم المجال لا تفتح لهم المجال في هذا الامر ابعد عنهم الشاشه مهما استطعت خلهم يلعبون العاب عادية ما فيها ما فيها محظور نعم الحسنى عليكم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمة يوم القيامة وبين قوله تعالى وتكاثر في الأموال والأولاد طلب كفرة الأولاد <تصفيق> من أجل النفع لا بأس به نفع الفرد ونفع الجماعة لا بأس به أما قلب كفرتهم من أجل المفاخرة هذا لا يجوز في فرق بين هذا وهذا نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل تعلمون ما يحدث الآن من غلاء في الأسعار واحتباس للأمطار وأخيرا هذا المرض الذي اشتاح الطيور فهل من كلمة تذكرون بها الغافل وتنصحون بها الأمة؟ لا شك أن هذه عقوبات من الله ونذر يجب على المسلمين أن يتوبوا الى الله وأن يصلحوا أمورهم لأنه ما صابتهم هذه الأمور إلا بسبب ذنوبه ويخشى أن يصيبهم أكثر من هذا لكن الله جل وعلا ينبههم في هذه الأمور وهذه المبادئ لأجل أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أمورهم كل عليه واجب الإصلاح في بيتك واجب عليك الإصلاح في بلدك مع جيرانك مع ولي الأمر واجب عليه الإصلاح العلماء واجب عليهم الإصلاح المسلمون بينهم كل واجب عليه من الإصلاح ما يستطيع فلا تلقوا بالله ما على غيركم بل أنتم أصلحوا وسعوا في الإصلاح والنصيحة والموعظة تذكير الناس نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى وإنا لموسعون اسم الموسع لله تعالى نعم هو الموسع سبحانه هو الموسع والله واسع عليم واسع الفضل واسع الانعام واسع الكرم نعم صل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في كفر الإباء والاستكبار وواسع العلم سبحانه لا يخفى عليه شيء. نعم. حس الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ نعم. يقول حس الله كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ أخي يلزم من الإباء والاستكبار يلزم منها كفر الباطن يعني نقول ابليس ما ندري عن باطنه وما هو كافر ما ندري عن ب... من يقول هالكلام الكلام هذا ربما يقولها المرجئه وهذا نتيجه ترك مذهب السلف الصالح التابليس يعذرونه يقولون ما ندري هو شلي بقلبه ما يجوز الكلام هذا يلزم من الاستكبار والاذى يلزم كفر الباطن نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل القرض هو السلف نعم هل القرض هو السلف من حيث العوام نعم القرض هو السلف لكن من حيث الشرع القرض هو ان تعطي مالا لمن ينتفع به ويرد بدله واما السلف فهو السلم اللي سمى السلم اللي تدفع المال ل لإنسان على أن يؤمن لك عند حلول الأجل يؤمن لك السلع التي تريدها بمواصفاتها هذا, هذا هو السلف في لغة الشرع الذي هو السلام نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الشهيد يغسل ويكفن؟ شهيد المعركة لا لا يغسل ولا يكفن لأجل تبقى عليه جماؤه وآثار الشهادة أما الشهيد غير المعركة فشهيد الهدم أو الغرق أو الحريق فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه وإنما له أجر الشهداء في الآخرة أما في الدنيا فيعامل معاملة الأموت نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تارك جنس العمل يعد مؤمناً؟ تارك العمل من العمل ما يعد تاركه كافرا ترك الصلاة صلاة عمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ومن العمل ما يعد تركه منقصا للإيمان وليس مكفرا فالعمل يتفاوت فلا يقال جنس العمل كله لا يكون مكفرا أو يقال كله يكون مكفرا لا بد من التفصيل نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأحباش يلعبون ويلهون لم ينكر عليهم وسمح لعائشة رضي الله تعالى عنها برؤيتهم فكيف الجمع بين ذلك وبين, التق... وبين أن اللعب مذموم دائما اللعب الذي يغراد به التدرب على الجهاد لا بأس به وهذا هو الذي, على... هذا الذي فعله الأحباش كانوا يلعبون بالحراب يلعبون بالحراب جمع حربة وآلة الجهاد تدربون على الجهاد ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ السبق وهو الجائزة ركوب الخيل والرماية وركوب اليد، لأن هذه من ادوات الجهاد هذا تدرب على الجهاد وأما عائشة كانت صغيرة تلعب هي والجواري صغار والصغير ما هو مثل الكبير يؤذل الصغير بشيء لا يؤذل الكبير فيه نعم عشان عليكم سماحة الوالد يقول السائل انتشر في هذا الوقت بين الشباب لاصق في السيارات مكتوب عليه لبيك يا رسول الله وذلك بعد إحداث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكم هذا العمل وماذا يجري هذا العمل هذا العمل لا يجدي شيئا إذا لصقت بالسياره بالسيارة كلام لا. هذا يجدي شيئا هذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم اولا في نفسك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في نفسك ثم بعد ذلك تأمر بالاقتداء به واتباعه ثم ترد على من, ترد على من تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النصر أما مجرد أنك تلصق ورقة على السيارة ما هو ما هو شيء نعم أحسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل هناك صيدلية بجوار منزلنا عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية فهل هذا الاسم فيه نسبة الشفاء إلى غير الله ومخالفة للتوحيد وما هو واجب اتجاه ذلك؟ إيش يقول؟ يقول أحسن الله ليكم هناك صيدلية بجوار منزلنا. عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية، فهل هذا الاسم فيه نسبة الشفاء إلى غير الله ومخالفة للتوحيد وما هو واجب تجاه ذلك؟ لا ما هو هذا يخل بالتوحيد لكنه ما هو بطيب. لو صيدلية الدواء يكون أحسن يكون أحسن من صيدلية الشفاء. صيدلية الدواء. فأنت تنصحهم في هذا الأمر أن يزيلوا كلمة الشباء ويجعلوها صيدلية الدواء نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم التسمي بملاك وأبرار ملاك هذا اسم الملك الملاك هو الملك لا يجوز السما البنت باسم الملك ان هذا يضاهي قول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله الملائكه يجلون ويعظمون عن هذا الشيء والثاني أبرار أبرار لا أعلم ما يمنع من هذا لا, أمنع لا أدري أو لا أعلم ما يمنع من هذا الشيء نعم صلى الله إليكم الوالد امرأة تقول في أواخر حيضتي وأنا في انتظار الطهر وهي القصة البيضاء نزل مني سائل لونه أصفر فاتح جدا وقد خالطه بياض وبقيت ثلاثة أيام على هذه الحال وأنا في شك ووسوسة ثم بعد ذلك نزل الطهر وهي القصة البيضة فاغتسلت وصليت والسؤال هل أقضي الثلاثة الأيام التي كنت شاكه فيها أم لا لا ما زال الحيض عليك إلى ان نزلت القصة البيضاء والنشاف التام وما قبل ذلك فهو من الحيض ولو كان كدرة أو صفرة نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل رجل يريد العمره عن والده ويحج عن نفسه في سفر واحد فهل يعتبر متمتع يلزمه الهدي ام أنه يعتبر مفردا يعتبر متمتعا ولو كانت العمره عن شخص والحج عن شخص اخر يعتبر متمتعا لانه جمع بين عمرة وحج في عام واحد فيكون متمتعا نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل سمعت أحد طلاب العلم يقول لا يجوز أن تحج عن أمك الحية وإذا كان كلامه صحيح فكيف نعمل بقول النبي بحديث إن أبي أدركه فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة هذا في تفصيل إن كانت الأم لم تحج حجة الإسلام وهي عاجزة عجزا مستمرا لا يرجى أنها تتمكن من الحج فإنها توكل من يحج عنها وهذا الذي ينطبق عليه حديث أن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحل أما إذا كان يرجى زوال المانع ويرجى أن المرأة تنشط فتعافى تؤجل الحج إلى أن تستطيع أن تخج وهذا في حجة الإسلام أما النافلة فلا يحج عن الحي النافلة لا لم يرد دليل على أنه يحج لا في لحان الحي إنما هذا عن الميت نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا متردد في أداء فريضة الحج وقد حججت مرات كثيرة ولله الحمد ولكن ولي الأمر رتب الحج كل خمس سنوات فهل أحج أم لا لا تخالف النظام تخالف نظام ولي الأمر لأنه لمصلحة الناس التقليل الزهام على الناس أن تحاجن عدة حجات إذا كان حريصا على الخير شفى محتاجين من من جيرانك أو من المحتاجين تصدق عليهم بنفقة الحج ربما يكون هذا أفضل من حج النافذ نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا كنت أريد أن أحج عن غيري فهل يشترط لذلك شروط؟ اشترط أن تكون حججت عن نفسك شرط واحد وهو أن تكون قد حججت عن نفسك الفريضة نعم يقول أحسن الله عليكم في تتمة سؤاله وهل يشترط أن يكون المحجوج عنه ميتا؟ يشترط أن يكون ميتا أو حيا لم يحج حجة الإسلام ولا يقدر ولا يقدر لا في الحال ولا في المستقبل هذا يحج عنه؟ نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وأنا أرغب صيام أيام البيض من شهر ذي الحجة فهل يجوز لي صيام اليوم الثالث عشر حيث إنه مشترك بين أيام التشريق وأيام البيض لا يجوز لك أن أيام البيض أيام عيد ولا يجوز صوم يوم العيد في حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متحة أو قران الذي عليه فدية ولا يجد فدية التمتع والقرآن ولا يجد قيمة الهدي يصوم أيام التشريق الثلاثة أما غيره فلا يصوم لأنها يامعيد نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل التكبيرة هل التكبيرة في حق الحاج أيام التشريق في منا يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم هل التبكير هل التكبيرة في حق الحاج؟ يقول التبكير ولا التكبير؟ هو ذكرها بالتكبير لكن يظهر أنه يريد تكبير. إيه تكبير إيش فيه؟ يقول أصلائكم هل التكبير في حق الحاج أيام التشريق في ميناء يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها وفي جميع الأوقات؟ في أيام ميناء يجتمع التكبير المطلق والمقيد تكبر بعد الفرائض مع الجماع وتكبر التكبير المطلق بعد ذلك نعم. صلى الوالد يقول السائل هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من منى في, الث... في اليوم الثاني عشر أو عشر هل يقول الله عليكم هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر أو في اليوم عشر أن يجمع بين الظهر والعصر نعم نعم يعني الجمع لكن إذا كان مقيما في ميناء ثلاثة أيام فيقصر في بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جمع فلا بس لكن خلاف الأولى نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز إخراج لثوم الهدي والفدية خارج مكة وهو ما يفعله الشركات المعتمدة الآن والموكلة بذلك اللحم لا بس الذبح واللي ما يجوز إلا في الحرم الذبح لا يجوز إلا في الحرم أما لإخراج اللحوم والانتفاع بها فيجوز في كل مكان نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل اعتمرت عشرة مرات أشعر. اعتمرت عشرة مرات في كل عمرة مقصر من جوانب الشعر ولم أعرف أن هذا لا يجوز حتى أخبرني شخص بذلك فما هو الواجب علي الواجب عليك بعد ما عرفت انك, أنك تحلق رأسك كلها وتقصر منه كله وما مضى يعفو الله عنه نعم بس الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما صحة العبارة التالية إن الأمة لا تتحد حتى يتحد فكرها حتى تتحد عقيدتها ما فكرها الفكر كل عنده فكر حتى الكفار عندهم فكر لكن العقيدة حتى تتحد عقيدتها على التوحيد وعباده الله وحده لا شريك له بهذا تتحد الامه نعم الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه